نَعَلَ الَّذِينَ أَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَمْمَتَهُ وَنَجَعَلَهُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِي الرَّعْوَنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ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 من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وَقَالَتِ الْمَرَأَةُ فِرْعَوْنُ قُوهَ وَعَيْنِ لِي وَلَكِ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فؤَادُ أُمِّكُمْ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 قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدِينَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَمٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن قُعُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُهُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أخصح مني لسانا فأرسله معي رذ أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون Allah Sana Shudu Azza Kbi Ahi K, dan Njgalu Leku Masuqtan, fala Yacilu Naliku Ma Baa'atina Antu Ma,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 من تكون له عاقبة الدار إنه لا يصلح الظالمون. وقال فرَعُلُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِن إلَهٍ غَيْرِ فَأوْقِدْ لِي يَا هَمَانُ وَلَطِينِ فَجَعَل لِي صَرْحًا لَعَلِيٍّ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 بعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوضين.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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى ما كنّا تقطف من أرضنا أو لم نمكّل لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدٍ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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرماً إلا يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّن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 لا كتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النظير للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أزلك إليك ودعوا إلى ربك